مشتاق لبسمتك بسمت تو أحلف لك بالهوى وبقلبي اللي انكوا أحلف لك بالهوى وبقلبي اللي انكوا إن انت وحشتني انت وحشتني و حشتی نی انت و شهر في بادنا وكان نومت سنة مر على وحدتي فات شهر في بادنا وكان نومت على وحدتي والقلب والقلب اللي اشتراك والدكال يا طرائد بخبي واسمك والقلب اللي اشتراك والدكال يا طرائد بخبي واسمك ورجعت تودني و تقول بتحبني و رجعت تودني و بتحبني و حلفلك بالهوان و اللي انكوان أحبت لك بالهواء بالقلب اللي انكواء أنت وحشتني أنت وحشتني وحشتني انت وحشتني موسيقى كله بتطوله و تخطني للصمرة الهجر في اوله كله بتطوله و تخطني خليت فكري مشغل ولا كان عندي أمل تصفى لي يا مر خليت فكري مشغل ولا كان عندي أمل تصفى لي يا مر لكن انت صالحتني و بشو كلمتنی لكن انت صالحتنی و بشو كلمتنی و حلفلك بالهوار و قلبي اللي انخوار و حلفلك بالهوار و قلبي اللي انخوار ان انت, انت وحشتنی I'll you. وحشتني انت